الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثامن والعشرون الأصوات وفهم المسموع أولاً الأصوات التدريب الأول استمع واعد قيس قاسم قليل برتقال قهوة التدريب الثاني استمع واعد كادارا قادارا كتحن قدحن قالو قالوا كلم قلما كل قل أكبر أكبر ركاب رقاب نكير نقيير تَقْدِيرَ تَقْدِيرَا اكْتَنَى اقْتَنَى حَقَّ حَقَّ, حق بَرَكَ بَرَقَ سَلَكَ سَلَقَ مُشْرِك مشرق فلك فلق التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قاف والقرآن القارعة ما القارعة فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثامن والعشرون ثانياً فهم المسموع التدريب الأول استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد أنت سمين جداً اثنان أحمد يأكل السمك. ثلاثة. أنت نحيف جدا. أربعة. صالح يشرب الشاي. خمسة. الفاكهة على المائدة ستة الحليب على المائدة التدريب الثاني استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد هل أنت جوعان؟ نعم أنا جوعان جدا اثنان أين الشاي؟ الشاي على المائدة ثلاثة ماذا تفضلين من الفاكهة؟ أفضل العنب أربعة هل تشرب القهوة؟ لا أفضل الشاي خمسة ماذا تأكل في الفطور؟ آكل الصلطة والفاكهة ستة ماذا تأكلين في الغداء؟ آكل السمك والصلطة التدريب الثالث استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد ماذا تأكل من الطعام؟ اثنان ما وزنك؟ ثلاثة ماذا تشاهد؟ أربع ماذا تشرب خمسة ماذا تطلب ستة ماذا تأكل من الفاكهة التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب هذا بيت عمر الساعة الواحدة الأسرة في غرفة الطعام هذه وجبة الغداء على المائدة طعام كثير عمر يأكل السمكة ويشرب الشاي وزينب تأكل اللحمة وتشرب الماء وأحمد يأكل الدجاجة ويشرب الشاي